「そして私たちはこの世を去るのはこの世を去るのはこの世の人たちの暮らしです。 「ゆうなでに」 موسوعه ا ل م ي ع ا د ف ا ا س ت ج ب ل ه ربهم م أ س ي للعلوم ا م منكم من ذكر أ أنفا ب ع ض ك من بعض ف ا ل ذ ي ن ه ا ج ر و ا وأخرجوا م ن د ي ا ر ه م وأوذوا وقاتلوا في سبيلي وقاتلوا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 تقلب الذين موسوعه النابلسي للعلوم ا ه جهنم الاسلاميه ن لهم, جنات تجري من تحتها الأنهار لهم فيها نزلا موسوعه النابلسي من م للعلوم أ الاسلاميه ن ل ل موسوعه النابلسي ت ا ل ه ث م للعلوم ئ أجرهم عند ربهم عند إن الاسلاميه ل ا أ ي ا الذين آمنوا صبروا وصابروا ل ف ض ل ه ل ك م ت ف ل ح و ن